رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجوارل المنشآت في البحر كالأحلام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 يَسْأَلُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هو فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاء يربكم ما تكذبوا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أرسل عليكم شعواً من نذير ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 بِبِي أَيَّ يَا لَآء رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ